Kul ma yakoon li an abaddi lahu min tilkai nfsi. In atabio illa ma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 ترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا wa yaquluna تتبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا